أمي أكتب لك رسالتي هذه من أرض العزة والكرامة من أرض السؤدد والشهادة على الثغور يا أمي أكف فوق الحماية أمي أرابط في سبيل الله يا أمي أجاهد ابنك مجاهد هذا هو الحق المبين دعاني وبما إلي العبد الفراح شطاني أنا ما جفوت ودادكم ربي إلى الفردوس قد ناداني أنا ما جفرت عدادكم أماه بل ربي إلى الفردوس من ابنك المفقود إلى أم الحنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالما أذكرك وأشعر بدبيب ذكرياتك في قلبي أذكر حنانك ورحمتك وحبك لي ولعلك أيضا تذكرينني أين ذهب ابني ثم لعلك تبكين في أي جبل يتجوله في أي ميدان يتيه في أي غار يقضي ليله أي شجرة تظله وأي مركبة تقله هل يرحم عليه الأجانب وهل يجفو عليه أصحابه وهذه الأسئلة تدور في رأسك ثم تدمع عيناك التي إبيضت من الحزن على فقد ابنك المجنون أمي إنك أجمل إنسان في عيني وأحب مخلوقات الله في قلبي إنني بعيد عنك مفارق لك وما كنت تستطيعين أن أغيب عن كريمتيك وكنت تحزنين إذا ما كنت ترينني يوما أو يومين أسبوعا أو أسبوعين فكيف بك الآن وأنا بعيد عنك قرابة سنة أو سنوات أمي إني لأعرف قد بيبضت أشعارك ونزل فيها الثلج الذي يلمعك الفطة الخالصة وإني لأذكر يديك الضعيفتين وقدميك الهزيلتين التي تعبت في تربيتي وذقت عناء طويلا وشقة بعيدة في راحتي وأرى وجهك المعصوم كأنما هو وجه مريم بتول إلا أنني مصدر لفراقك وللبعد عن حنانك وعن زيارتك وخدمتك ولكنك يا أماه تعيشين في سودة فؤادي وإني لا أكاد أنساك في ليلي ونهاري وفي أحزاني وسروري وأدعو لك بعد صلواتي وقبلها رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وكيف ينسى الابن أما مثلك يا أماه عفوا يا أماه أنا اخترت هذا الطريق على بصيرة تامة ونور كامل إن شاء الله والحمد لله الذي ينير السبل في الظلمات ويسفل الطرق الوعرة العوجاء ويلين العواصف الهوجاء إنني هاجرت في سبيل الله لما رأيت الإسلام دينا مظلوما والمسلم مضفهدا مقهورا ملوما وإني لم أهاجر وطني ولم أترك دياري ولم أودع لذاتي وراحاتي إلا لأخدم الدين بحرية كاملة في غلال الشريع وقد كنا نخدم الدين أيضا ولا أكفره فأشكر ربي على كل حال أمي إن تلك الخدمة كانت أكثرها بالهوى وبتاويلات باردة في محكمات الدين وأصوله فكنت أيضا تشاهدين في الجرائد والمجلات كيف يفبح المجاهدون وأعوانهم بيد الطواغيط باسم الإرهابيين وكنت أرى أن قلبك يحزن لأجل ذلك وكنت تتأسفين على ظلم الحكومة واعتداءاتها على الإخوة المجاهدين والعلماء ساكتون صامتون وكأني أنظر إليك حينما أسر عبيد الفرغاني ويونس المورتاني فكنت تبكين على ذلك إني لاعلم حبك للمجاهدين وقادتهم وكم كنت حزنتي على سقوط الإمارة الإسلامية في أفغانستان وعندما سمعت أن أمير المؤمنين الملا محمد عمر المجاهد حفظه الله أسره لا قدر الله إني لأعرف كل هذا وأذكره فأنا ابنك فتوارث إلي هذا الحب الذي يغشى قلبك فلبيت دعوة ربي وإن استنصروكم في الدين فعليكم النص وأسرعت إلى الميدان حتى أصدق ربي وأصدقك بما كنت أقول إنني أوقف حياتي في الجهاد إني فارقتك جسدا وظاهرا ولكن قلبي بقي عندك يا أما سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد أمي إذا ما أسمع أحدا يذكر أمه يدمع قلبي ولا تدرف عيناي فإني أستحي وأخجل من أمثال موسى وعكرمة الذين تركوا أوطانهم وأقاربهم وأعمارهم لا تزيد على سبع أو ثمان ثم لم يرجعوا إلى الوراء حتى بعدما جاءت مهاتهم تبحث عنهم وتطلبهم فهم ورثة زيد بن حارفة رضي الله تعالى عنه ولكني بشرٌ فبعدما يغشى الظلام ويرون السواد في كل جانب وتنام الأعين فيشتنير قلبي وتستيقظ عيناه وأبكي على فراقك ولكن هذا الفراق لوقت يسير ولأمد قليل فإن الأيام تمضي إلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار فهناك اللقاء يا أمه أمي لا تحزني على فراق ابنك ولتفكري لأولئك الآلاف من أبناء الإسلام الذين يتجرعون ذل اليتم بعدما قتلت آباؤهم وبقرت بطون أمهاتهم فهم رأوا النور في ظلمات الجهر والقهر واليتم والفقر والجوع وهم جرمهم الوحيد أن كان آباؤهم وأمهاتهم يؤمنون بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هؤلاء الأطفال الذين ترينهم يا أمي على شاشات التلفاز محرومين والذين أصبحوا متاجر ومنبع الأموال للأمم المتحدة أكثرهم مسلمون يا أمه انظري كل هذا وتفكري فستعرفين أني ما أخطأت الطريق بل إني عرفت أولئك الأعداء الذين أدوا بالمسلمين إلى هذه الحالة ثم أودوا بهم وأهلكوهم فها أنا عرفت أعدائي وأعداء الإسلام والحمد لله فحملت السلاح ضدهم وأتمنى أن أكون شوكة في عيون الكفار وأكون شعلة محمرة في قلوب اليهود والنصارى ونارا مسجرة في خلقهم المنافقين والمرتدين حتى تحترق ملة الكفر وتكون رمادا بإذن الله نعم يا أمه لا تحزني على هذا الفراق الموقت فسيكون وصالنا بإذن الله بعدما تهراق دمائي وتقطع أذني وتصطلم أنفي وتفقع عيني ويبقر بطني وإذ ذاك روحي يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال شلو ممزعي نعم يا أمه لا تهزني بأن ابنك لا يتصل بك وإني أعرف أنك كلما تسمعين رنين التلفون فتهرعين إليه وتسرعين رجاء أن يكون هذا صوت ابنك إلا أنه لا يكون كذلك فأنت تحزنين وتصبرين فلك الأجر الكثير يا أمه اصبري ولا تحزني فيقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون واختبر إيمانك فإن من شرائط علو المسلمين وغلبتهم الإيمان الصحيح والعقيدة الجازمة والعزم الفتي فيقول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أمي فهل تظنين أني لا أحبك؟ ولا أذكرك ولا أريد الاتصال بك كلا والله ولكني لا أريد أن أحزنك أكثر من هذا فعفوا يا أمه وسنلتقي في جنات الفردوس ونجتمع في تلك الآفاة وفوقها بلال العرش عرش الرحمن فإنه يحب من أحبه فان أحب ربي وأسأل الله أن يملأ ما زوى من قلبي بحبه فأمني يا أمي فأمني يا أمي وقولي آمين فيقول الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون قد يجمع الله بين الشتيتين بعدما قد يجمع الله بين الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا يا أمي أنا أكتب هذه الكلمات وصورتك تدور أمام عيني كفيلم مسلسل منذ نعومة أغفاري وأنا في حجرك البارد في الصيف وحضنك الدافئ في الشتاء وأنت تخبلينني وتقلقين إذا بكيت ثم بدأت أنشي على أرجل ناعمة اللطيفة فكنت تفرحين وتغنين علي ترنيمة الليل والصباح وبعدما كبرت قليلا تعلمينني الأذكار والأدعية المأثورة ثم بدأت أذهب إلى المدرسة فكلما كنت أذهب إلى المدرسة كنت تودعينني كأنك آخر مرة تشاهدينني وكنت حينما أعود من المدرسة كنت تنتظرينني عند الباب وتستقبلينني كأنني رجعت بعد عشر سنوات وتقدمين لي الغداء والعشاء وإذا لم أقبل على الطعام فتضطربين متململة ما بك يا بني لماذا لا تأكل الطعام هذا اللحم لو لم يكن لذيذا أطبخ لك شيئا آخر تريد الحليب تبغى السمك قل يا ولدي يا فلد تكبدي إيش تريد آه يا أمه ما أسعد تلك الأيام التي مرت بسرعة فائقة ولكن هذه الأيام أيضا شعيدة بل ما أسعدها وما أطيبها رغم الفراق ورغم هذا البعد لأن كل هذه المصائد والنوائد لرضى الله فلا تحزني يا أمي وأرجو أن تعفي عني زلاتي وخطيئاتي فإن البشر ضعيف وإني لم أوف بحقوقك ولا حقوق أبي كتبت هذه الأسطر ثم وضعت قلمي وزملت الرداء على وجهي فإن عيناي تدمع وقلبي يبكي ولا أريد أن يراني الناس وأنا أبكي فما للرجال بالبكاء إلا أن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده يا أمي أودعك يا أجمل إنسان في حياتي وأشعر برطب قبلاتك على خدي وبجنتي ولكن تحزنني دموعك يا أمي فلا تبكي فسوف نلتقي هناك في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بإذن الله في جوف طير خضر مع إخواني الذين سبقوني ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وداعا يا أمه وداعا وداعا السلام عليكم اما فصيدي فهو الاحزاب لي جميع من اتى في طابي قد صدتني جرح قلب نازف علي به أشفي عظيم مصابي أماه إني قد شريت وما أرى, أرى نفي بغالية على رب الوراء وعيك الكل دمجدا حفرا بالأحمر يقالي سيورنا إذ جوا أماه حبك قد أنا رفؤادي علمتني أن السبيل جهادي قالي وللسبل التي قد ضيعا جمعا من الشبان عن أمجادي هذا سبيل العز والإقدام هيهات يبنغه ذو الأشطاء الذين نالوا الحسنيين حقيقة, حقيقة نصرا أو الجنات خير مطامي نصرا أو الجنات خير مطامي الحادي <تصفيق> محمد <تصفيق> <تصفيق> مدت يا صغيري محمد محمد هدرا عمرك الصدي تبدد محمد يا فدا ناظريك كل زعيم محمد الضعوب الوغاء دان وندد محمد يا فدا ناظريك كل جبال راح من ألد فرسخ يتوعد محمد يا صبيا محمد مات في أيدي اليهود محمد لتنادينا فإنا كاليهود محمد هذا محمد وهذه جثته بين يدي بلا حراك ويدور أمام عيني بسماته وبكاؤه وتدلله مع أمه كمنظر متحرك أو من مسلسل محمد كان إرهابيا وكان عمره سنتين نعم سنتان فقط أسمعتم أيها الناس بمثل هذا الإرهابي الصغير إرهابي لا يتجاوز عمره حولين ولكن هنا محمد ليس هو الوحيد بل حواليه إرهابيون آخرون كلهم أمثال محمد عجبا, عجبا عمرهم لا يزيد على عشر سنوات إلا أنهم ما كانوا صغارا ولا أطفالا لأنهم أولاد الإرهابيين وأنا لأولاد الإرهابيين أن يكونوا صغارا أو أطفالا أو يكونوا مظلومين إنما المظلومون أولئك أنتنا الذين دمر الله عليهم في لندن وللكافرين أمثالها الكلاب البريطانيون الذين يعاونون بأموالهم وأفرادهم جيوش بريطانية التي تقتل العراقيين والأفغان هؤلاء البريطانيون مظلومون لأنهم يحاربون الإرهاب ويقتلون الأطفال والنساء ليضحفوا لهم هدية الحقوق الإنسانية والديموقراطية فإنهم إن حرموا من حقوقهم في حياتهم فلن يحرموا بعد مماتهم الجيش الاستحادي الأمريكي الباكستاني الجبناء الأسافل أطلقوا الصاروخ وقتلوا هؤلاء الأطفال الثلاثة عشر لا محمد واحد بل محمدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم استشهدوا ليشهدوا على خيانة الجيش الباكستاني الجبناء الأراذل ولكن لا عين بكت ولا أذن أصغت لهؤلاء الأطفال لا لسان نطق لهؤلاء الصغار ولا يد بطشت لهؤلاء المستضعفين أي عالم أي قائد أي محام لحقوق المشر لم يتحرك من مكانه ولم يضطرب كأنه لم يحدث شيء فما لجرح بميت إيلام لأنه ميران شاه وليس بلندن ولأنهم مسلمون وأولاد المجاهدين وفي هذا العصر حيث أصبح النفاق اعتدالا وتوسطيا وأصبح الكفر والردة زيا سياسيا وأصبح الإسلام عيبا والجهاد جرما من يتقدم من هؤلاء العلماء والقائدين والصالحين لإغاثة هؤلاء المجرمين الذين أخرجوا من ديارهم فبدأوا الإرهاب جثة ملفوفة في برقعها ليست جثة واحدة بل خمسة جثة من أمثال خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن لا كفن لهن ولا مدفن قتلهن خنازير برويز فقوموا أيها المؤمنون ونافخوا عن أعراض أمهاتكم وأخواتكم وعلموا هذا الجيش الخبيث درسا لا يذهل ولا ينسى فلو لم تثيقوا من ثباتكم فهؤلاء كلاب أمريكا يقتلوننا يوميا ويبررون لقتلنا أننا إرهابيون أننا أجانب وأهل المنطقة أنصارهم أم محمد سقطت شهيدة فإن رجال قوم إذا ماتت حميتهم فتختار أمهاتهم وأخواتهم ونساؤهم طريق الشهادة وسبيل السعادة وتعلمهم إن لم تقوموا أيها الناس ولا تغارون على الأعراض التي تداس فتقوم نساء متحجبات وأمهات متطهرات وأخوات متعصفات للذود عن أعراضهن ودينهن لو لم تكن فرصة لدى علماء الأمة وعرفاء الملة للجهاد والقتال في سبيل الله فأقل قليل كفنونا حتى لا يلعب بجثثنا كلاب أمريكا ولا تنشر صورنا في الجرائد والمجلات فما دمنا قيد الحياة نافحنا عن أعراضنا وكافحنا فأما الآن فأنتم مسؤولون عند الله سبعة عشر يوليو الفين من الميلاد كان من المقرر زيارة المسؤول العسكري الأمريكي جان أبي زيت لباكستان وفي نفس ذاك اليوم قتل هؤلاء المنافقون والمرتدون إخواننا وأخواتنا وأطفالنا ثلاثة عشر طفلا خمس نساء ورجلين قتلهم الجيش الباكستاني في ميرانشاه شمال وزيرستان ليقدموا الهدية لأبي زيد حتى لا يرتاب البوش في عبودية البرويز المرتد ويكاد هذا يصبح الآن من الثقافات الشعبية أنه كلما جاء خنزير أمريكي إلى باكستان فيزبحون قطيعا من المسلمين ويقدمون هذا الدم للضيف حتى يشربه ويفرح بهذا القراء وفي السنة الماضية 16 مارس ألفين من الميلاد جاء وزير الخارجية كولون بول فقتل الجيش الأبرياء من مسلم وزيرستان ليضيف هذا الخنزير الأمريكي لماذا يكون كل هذا لماذا تسيل دماء المسلمين في كل مكان ولماذا أصبح دم المسلم فقط رخيصا فاستمعوا إلى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث يقول إذا تبايعتم بالعين وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وترتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود أيها المسلمون وأي ذلة أعظم وأفضع من هذا هذا الجيش الذي يدعي الإيمان والتقوى والجهاد في سبيل الله يقتل المؤمنين نساءهم وأطفالهم ثم يفتخرون على ذلك ويحزنون وعيونهم تذرف دموعا على الانفجارات المباركة في لندن ويقولون الإرهابيون قتلوا المدنيين الأبرياء إذا كان أولياء الكفار يحزنون لكفارهم فلا عجب فيه ولكن إذا يقتل المسلمون في ميرانشا وتقطع أجسادهم وتمزق ويفقط عشرون شهيدا أمام أعينكم فلماذا لا يتأسف المسلمون ولماذا لا يحزن المؤمنون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 وأي مصطبعف غير هؤلاء المظلومين أرادهم الله الذين قتلوا بدون جرم أو خطأ وقد كانت أخواتكم هذه تنادي بالتكبير الله أكبر الله أكبر وكان الناس يسمعون هذه التكبيرات من بعد أميال في ظلمات الليل البهيم فمتى تقومون ومتى تقاتلون ومتى ومتى أيها الناس يا أيها الإنسان هل تذكير ما أبكاني أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني أل يأس يعبث بالأمل ويمز كل تياني العيل فارقها الفرى والقلب فارقه الأمان العيل فارقها, فارقها الكرى والقلب فارقه الأمان وأراه لك حبتي ينقونا تالهوى ها هنا حبتي يا الغول ارفنا هنا في غربتي معني بنصرته يا جاع ايوه هل انسان هل تذكرني ما ابكاني اعيش ماذا قد حصل بِنارٍ مِن حَيَاني أَل يَحرق عبده بالأمل ويهب الذكرك يا ليلك أثقلتني بالهم واللجاني أصداء صرخاتي موطني تنساب في وجداني فَتَى كل نغنية عيوني في مدانع الحرمان يا أيها الإنسان هل تذكي لما أبكاني أعيث قد حطل في العالم الحيران يأت يعبث بالأمل ويهد كل دياني يا أمة يا من كم تبكي عيون بنيك دم يا امه الاسلام كم تبكي على وجع بنيك دم تفرق شملهم وتمزقوا بين الومن فيا تفرق شملهم رحمتك بين الرمم رحناك يا ربي بهم رحمتك فاجبر كسرهم هدفي الجهاد بي اخوتي فمضوا بلا استئذان سأعيد ارضي بالدم اسقاني والله لن يطغى الشر علا يا انسان بھی کی